والاطمئنان والاستقرار الى اخر كلماته وهكذا ايها الاحبة هكذا فالتائب غزير الدمعة كثير العبرات والزفرات ودموع التائبين فيها عبرة لكل عاقل وصرخات النادمين مليئة بالدروس والمواعظ تبكي عيونهم الاسف لما مضى وتتقطع افئدتهم على ما فات وانتهى اخيتي لا تبكي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 فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع به الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت أفلا نعجب من حالها حولين كاملين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 جميل ولو تاقت إليه عيون يرد يدي عن بطشها خوف ربها ويمنع نفسي أن تخادع دينه وما العس إلا في التورع والتقى وإن قل مال أو جفاك معين وانت انت أيها الصالح لماذا صرفت عني سمعك وبصرك عندما سمعتني أتحدث عن التوبة هل تظن أنك بمنأ عن التوبة